ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصيه يوصي بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية ان توصوا بها او دين وان كان رجل يورث كلالة او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس